فوسوس لهم الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوءاتهما، وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين، وقال ما ربكما عن هذه إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين.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 قل أَمَرَ ربي بالقسط وَأَقِيمُوا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بَدَأَكُمْ تعودون فريق هدى وفريقا حق عليهم الضلاله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 ونادى اصحاب الاعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما اغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون اهؤلاء الذين اقسمتم لا ينالهم الله برحمه ادخلوا الجنه لا خوف عليكم ولا انتم تحزنون وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُ عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِنْ مَا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهُ وَلَعِبَ وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا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 مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُ أَفَلَا تَتَّقُونَ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ طَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلَٰكِنِّي رَسُولٌ مِّنَ الرَّحْمَٰنِ الْعَالَمِينَ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 واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطه فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فاتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين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 قد جاءتكم بينتم من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم وَذَكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَخِذُونَ مِنْ سُهُو لِهَا قُصُوراً وَتَنْحِطُونَ الْجِبَالَ بُيُوتاً فَذَكُرُوا أَلاَّ اللَّهُ وَلَا تَعْثُو فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ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 فَإِلَى مَدِينَةٍ قَامُوا شُعِيبًا قَالَ يَا قَوْمَ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إلَاهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيْنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ يَصْلَاحِهَا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 إلا الا اخذنا اهلها بالباساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئه الحسنه حتى عفوا وقالوا قد مس اباءنا الضراء والسراء فاخذناهم فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون ولو أن أهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون افامن أهل القرى ان يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أو أمن أهل القرى ان يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون افامنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القرى اُمِّن خاسرون اولم يهدي للذين يرثون الارض من بعد اهلها الا لو نشاء اصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون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 قال اغير الله ابغيكم اله وهو فضلكم على العالمين واذا نجيناكم من ال فرعون يسونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم, يقتلون ابناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك دلاء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 فَلَمَّا تَجَلَّ رَبُّ الْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكَّ وَخَرَّ مُوسَى صَعِقاً فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ يَا مُوسَى إِنِّي صَطْفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَاتِي وَبِكَلَامِي فَخُذْ مَا أَتَيْتُكَ وَكُمْ مِنَ الشَّاكِرِينَ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 ولمَّا سُقِطَ في أيديهم ورأوا أنهم قد ظلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ وَلَمَّا رَجَعُوا سَائِلَ قَوْمِهِ غَضَبَنَ أَسِفًا قَالَ بِسَمَاء خَلَفْتُمُونِ مِنْ بَعْدِي أَعَجَلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ قَالَ بَنِي أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي فَلَا تَشْمَتْ بِي الْأَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ إِنَّ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 سَالْوَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ وَفِي نُسْقَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ هُم لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ وَأَخْتَرَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِلْمِيَّةِ نَاءٌ فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُمْ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 فانبجست منه اثنتا عشره عينا قد علم كل اناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وانزلنا عليهم المن والسلوى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 كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وإذ مَنْهُمْ لِمَتَعْضُونَ قَوْمًا إلَّا هُمْ مُهْلِكُونَ أَوْ مُعَذِّبُونَ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةٌ إلَى رَبِّكُمْ وَلَعْلَهُمْ يَتَقُونَ فَلَمَّا نَسُوا مَا دُكِّرُوا بِهِ أَجْنَبَ الَّذِينَ يَنْهَوُنَّ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عما نوع عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسوم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإن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 والدار الآخرة خير للذين يتقون أ فلا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إننا لا نضيع أجر المصلحين. أذنت قن الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما, خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون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 وانفسهم كانوا يظلمون من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها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 أو لم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إنه إلا نذير مبين أَوَلَمْ يَنظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ وَأَنْعَسَ أَن يَكُونَ قَدِيقَتَ رَبَّ أَجْلُهُمْ فبأي حديث بعده يؤمنون من يضلل الله فلا هادي له ويذرون في طغيانهم يعمهون يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إني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 والذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعا والله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين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 ولا يستطيعون لهم نصره ولا انفسهم ينصرون وان تدعوهم الى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم ادعوتموهم ام انتم صامتون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 ألهم ارجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم اعين يبصرون بها أم لهم اذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين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 وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولجت بيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون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 إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وَلَهُ يسجدون